بسم الله الرحمن الرحيم. الفلام أحسب من ناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم اللهم الذين صدقوا ولا أم حسب الذين يعملون السيئات أي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 ناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله فإذا أودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء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 وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 112. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية, وجعلناها آية من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 dla mnie nie jestem w stanie zrozumieć, jaką jestem w stanie zrozumieć, jaką jestem w stanie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 129. وما بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه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 ارْقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ 119. في القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 110. له نوط وقال إني إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 121. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 122. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا قالوا اتنا بعذاب الله الا أن قالوا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب على القوم المفسدين ولما جاء 122. إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نَحْنُ قالوا نحن أعلم بمن فيها لا نَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَن نَّأْجَأْتُ سُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِم سِيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم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 تل قوم يعقلون وإلى مدينا خاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورج اليوم, اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَقَوْوَنَ وَفِرْعَونَ وَهَمَانٌ وَلَقَدْ جَآهُمُ سَبِّيَ الْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنْدِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ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 116. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 119. من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كن 129. وستتلو من قبله من كتاب ولا تفطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا وقالوا لولا كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمَنُوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب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 Szanowny Panie Przewodniczący Komisji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 رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فإنا يؤفكون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 لا وليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة له في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم فلما نجأهم الى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو تخف الناس من حولهم، أف يؤمنون وبنعمة لا يكفون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين